كانوا اشد منهم قوها وأثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء